كل حياتي وامالي ويا اجمل سنين فاتك وحبي وكل اشواقي وكل لحظه معك أنا منك وكل ليك حياتي ليك ورهن ايديك أشوف العمر فيك انت واشوف الدنيا دي في عميل تصحفني أنا الإحساس على جناح الخيال طيب واشوفك انت كل الناس ومن نفسي عليك بتسرق كل وخلتني أعيش الحب في دنيا ما عاشها غيري أشوف العمر في كنتان وأشوف الدنيا دي في عديد في دنيا تحبك الحلوة تناديني وتهمس همي ونكتب للفرح غنوة ونغزلها بخيوط الشمس سنة وانت لوحدينا نعيش أجمل فصول العمر كل الدنيا حوالينا تعوضنا سنين الصبر صحينا انت كل الناس ومن نفسي عليك كهير بتسرق كل اوقاتي وتشغلها ما تفكير وخلتني يعيش الحب في دنيا ما عشى يوم غير اشوف العمر فيك انت واشوف الدنيا دي فعلي خلاح الخيالة واشوفك انت كل الناس ومن نفسي عليك تغير تسرق كل اوقاتي وتشغل يا ما تفكير وخلتني اعيش الحب في دنيا ما عشا يوم غير اشوف العمر كنت واشوف الدوم يا دي فاني